أيها العاشقون والعاشقات ما هو العلاج من هذا الداء؟ العلاج سهل ميسور لكنه يحتاج إلى جزم وإصرار أول العلاج أن تعلم أنه لك لك في إطلاق بصرك نعم لك لك هل تنظر أم لا تنظر بل يجب عليك أن تصرف بصرك فورا فالله يعلم خائنة الأعين وما سفت الصدور وإطلاق البصر باب من أبواب النار ثانياً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 قال لها أعوذ بالله ما أقبحك في الحلال وألذك في الحرام ما أقبحك في الحلال وألذك في الحرام وذكر ابن الجوزي في المواعب أن شابا فقيرا بائعا يتجول في الطرقات مر ذات يوم ببيت فأطلت امرأة واستألته عن بضاعته فأخبرها فطلبت منه أن يدخل لترى البضاعة فلما دخل أغلقت الباب ثم دعسوا إلى الفاحشة فصاحبها قالت له والله إن لم تفعل ما أريده منك صرخت فيحضر الناس فأقول لهم هذا الشاب اختحم علي ذاري فما ينتظرك بعدها إلا القتل أو السجن فخوفها بالله فلم تنزجر فلما رأى ذلك منها قال لها أريد الخلاء قالت نعم فلما دخل إلى الخلاء في بيتها أقبل على الصندوق الذي يجمع فيه الغائط وجعل يأخذ منه غائطا ويلقي على ثيابه ويده وجسده ثم خرج إليها فلما رأته صاحة وألقت في وجهه بضاعته وطردته من البيت مضى يمشي في الطريق والصبيان يصيحون وراءه مجنون مجنون حتى وصل بيته فأتال عنه النجاسة واغتسل فلم يزل يشم منه رائحة المسك حتى مات وكذلك من العلاج الإقفال على الله تعالى ومصاحبة الصالحين وتقوية العلاقة بالله بالإكثار من قراءة القرآن والمحافظة على صلاة الوثر وحضور مجالس الذكر وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي من حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يضلش بها ورجله الذي يمشي بها ومن العلاج الاجتعاد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 وجهنم مقد زعرت والأغلال قد نصبت والزبانية قد أعدت وأنت تبكي وتقول كيف كنت أتبع الشهوات وأوافع الملذات قد غرني فيما مضى شبابي وجمال سيارتي وثيابي وقد عظمت كربتك